وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ولو نزلنا عليك كتاباً في قلقص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 قل في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل في السماوات والأرض قل لله فتبع على نفسه الرحمة يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين قصروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يففهوه وفي آذانهم وقراء وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِلَى جَاءُوا كَيْ يُجَادِلُونَ كَيْ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا دَاعِ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلَىِّ وَهُمْ يَنْهَوُنَّ عَنْهُ وَيَنْأَوُنَّ عَنْ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا وَمَا يشعرون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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يجحدون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 أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستغيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخرناهم بالبأساء والضراء فأخرناهم بالبأساء والضراء إلى علهم يتبرعون فلو لا إرجائهم بأسنا تبرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما يكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة, أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقطع عذاب القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين الا رايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو هل فليهلك إلا القوم الرالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمَنَ وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَالَّذِينَ يَرْجُونَ الذين يخافون أن يحشروا إلى رَبِّهِمْ ليس لهم, من دونه ولي لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لعلهم يتقون وَلَا يُشْرِكُونَ بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا وَلَا تَطْغَوْا فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُطْغِينَ وَلَا تَقْرَبُوا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 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا, تضرعا وخفية تدعونه وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإنا يونسناك الشيطان فلا تقع رد بعد الذكر مع القوم الغالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر الله عما يتقون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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ أَوَلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِذْ رَأَيْمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتَ التَّخْلُّ أَصْنَامًا أَلِهَةً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 شيء وسعر ربي كل شيء علمًا أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به عليكم سلطان فأير الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 ولو ترى الراالمون في رم الموت والملائكة تبسط أيديهم والملائكة تبسط أيديهم أخرج أنفسكم.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 وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي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 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد خصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طمعها يفلوان ودانية وجنات من أعنابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر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 ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو صالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبساء وَهُوَ يُدْبِرُ كُلَّ أَبْصَارٍ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتَ ضَالًّا مِّن رَّبِّكَ فَمَن يَهْدِي الْضَّالَّ إِنْ لَمْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لِنَفْسِكَ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 كما لم يؤمنوا به أو ولم يأتوا ونارهم في طغيانهم يعنون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا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 ولو شاء ربكما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقتربون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 وما لكم ألا تأكلوا مما ذكره الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرين إليه وإن كثير اللى يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذر ظاهر الإثم وباطنه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 لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فتراهن عليه سيجذه بما كانوا يفترون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 وحرموا ما رزقهم الله افتراء أن على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جناتاً معروشاتاً وغير معروشات و النخلة والزرع مختلفاً أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من سمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا أكلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأنثنين ومن المعزثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟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 وآتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة لعلهم بنقاو ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هل يَنْظُرُوا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمتالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدى ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما من لا تأبراهيم حنيفا من لا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَعْيِرَ اللَّهِ أَبْغِ رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ رُجِعُونَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذُونَ